ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأذن يئنون بدتتوا وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وان من جهنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقٍ تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدوا وتل الموت ثم الىنا ترجون والذين امنوا وعمل الصالح لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار ஜத்தியோ மாச தீ மித்த نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مِنْ க ச்ச மூரி கூ سميع العليم ولئن سألتهم من خلق سر السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا فكن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ிசி இம் ஒ اَمَّا اِمَّآ اَن فَأَحْيَا بِٱلْأُمُرِّ ضِمْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا ي قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ